وعزب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عدل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإن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 لا يقولن إن لا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في سدود العالمين قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم ولنحم الخطاياكم لَا أَرْسَلْنَا نوحا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فيهم الْبَسَنَةَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَصْحَابَهُمْ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ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 أن نشأت الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه عذاب أليم فما كان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 ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَدَعَلْنَا, ودعلنا في فِي دُرِيَّةٍ والكتاب الْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ في الدنيا أَدْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفاحشة ما سبقكم ما سبقتون بها من أحد من العالمين أإن كن لا وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما, كان فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب, الله بعذاب الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم سعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر, وارجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا, فأصبحوا في دارهم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 كمثل العنكبوت استخذت بيته وإما أُوَهَّنَ الْبُوَّتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوَّتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وتلك الأمثال السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن مناء هؤلاء من يؤمن به وما يدحد باياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبل من كتاب من قبله من كتابه ولا تخط إذن لارتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا قل قل انما يستعددمونونك بال ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم Oh. والسميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس, وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إِنَّ الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله فالأكثر هم لا يعقلون